يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم لعلكم بلقاء ربكم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواس وأنهار ومن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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات, وجنات من أعنب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان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 وَأُولَئِكَ الْأَغْنِيَاءُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ ربك لذو مُغْفِرَةٌ للناس على ظلمهم وإن ربك مغفرة للناس عَلَى وَإِنَّ عَلَى وَإِنَّ ربك لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتُم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 واستخف بالليل وسارغ بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون يحفظونه من أمر الله vele jonge mannen en vrouwen. En dat is een hele grote إذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم الضرق خوفا وطمعا أوفوا وطمعوا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة ويسبح الرعد بحمده من خيفه ويُرْسَل فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم الله وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذي بسط كفيه الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه, ليبلغ فاه وما هو ما هو وما دعاء الك لا تغفرين إلا في ضلال